اسمع اسمع يا دنيا خف الوجع حالك قدام على موكا دي جي ما شفتش سند من حد احنا اللي جدعنتنا كعبلتنا اوطه كرموز ايمن كعبله ورا힘 كعبله بيقولوا لك ابعت له من سيدي بشر وستين اوطه كرموز only حن يا دنيا شوية وكفى يا بامور ريلاية تجرح فيها ده اللي أنا شفته جد حارة We're the الشارع اتلمت على لمتهم كنت معاهم طالع دقت السم انا على ايدهم اتحولت لصائع وبقت وحشة طهر منهم فاركة بعدها عاركة مفيش حاجة حلوة في صحبتهم بس الصدفة جمعتني باخ جدع غير البعيد عين وبرجولة شفاتني <تصفيق> وشن من I'm not the one ما يكونش لي قلبي حبيب قولي ما خدت حد بحبها شكرا يا نصيبي قلبي اتدمر من بعدها وحاسس حاجه ناقصاني غابت بس انا بحبها ومش شايف حبيب تاني فاهمه بيت كانت روحي وحبيبتي عتاب عليك كبير يا فراق وانا ده بالليل يا باشتان وحشني كلامنا وحزارنا مكانش يدول الاتفاق هتبينك تمشي وتزيدي هانا في بحر مش روضش حاجة منه غير اننا بنخفو على بعض ودهري انا في دهرهم لحد ما هنوصل بقى هو رجولة كله وهاتي عيشو ونمتو مع بقى قلبي رح لحبسيته وسبني في غربتي موجود اخويا وحشني نظريته وعيني عليك بتبكي دموع يالك يا, يا اخويا ترجعلي انا بعدك عيش دعباك اتدب وانا زعلان سيدي بشري يا داي واسمه مخوفه يتجين حمه هاني ده في الجيش وراجع للتلاتة وستين تصنب عادك انا اخويا تقول يا